إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم لا يقولون مكرًا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون فتحرير رقبة من قبل أن يتناسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتناسا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 sålåhukubtu, kma kubtaaladzinn min qabilim, och vad ärzeln ayat binat, vallikafirin adab muhin, jöma ybagathum Allahu jämiya, fynabehu dima gamilu, apsah Allahu, anasuh Allahu, alla kollie shahid.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 ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوحُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاهْ نُهُو عنه وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَ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 تناجئتم فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى واتقوا الله الذين إليه تحشرون إن من نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضال يريهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا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 124. فقدموا بين يدي نجواكم صدقات ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم 125. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 في الأذلين كتب الله لا أغلبا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من لو كانوا آباهم، ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هؤلاء ككتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم.